بسم الله الرحمن الرحيم حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا فيها يفرق كل أمر حكيم أمراً من عندنا إنا كنا مقفلين رحمةً يصدق إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقين في والي ربكم ورب آبائكم الأولين بل هم في شك من يعبدون فانتظر يوم تأتي السماء دخانا مكثيا يغشا الناس عذاب الالي ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنا لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معذبهم مجنون إنا كاشق العذاب قريلا إنكم عائدون يوم نبغش البقشة الكبرى إنا منتقلون ولقد فتنا قبلهم قوم سجعون وجاءهم رَسُولٌ كَرِيمٌ، أن أدروا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ إِنِّي آسِيْكٌ بِسُلْطَانِ مُمُمِينَ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَنْ تَرْجُمُونَ وَإِنْ لَمْ تُؤْمِنُوا بِي فَاعْتَفِلُونَ فَدَعَى رَبَّهُ أَنَّ هَأُولَاءِ قَوْمٌ مُدْرِمُونَ فأسرب عبادي ليلا إنكم مستبعون واترك البحر رهوا إنهم جنج مغرقون كم زركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم وَنَحْنُ اتَيْنَا فِيهَا فَاسِرِينَ كَذَلِكَ وَأَرْسَلْنَا قَوْمًا آخَرِينَ فَمَا بَكَى عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ وَمَا كَانُوا مُنذَرِينَ ولقد نشينا بني إسرائيل من العذاب المهيم من فجعون إنه كان عاليا من المسرفين ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء لا يقولون إني إلا مغسكنا الأولى وما نحن بمنشرين فأسوا بآبائنا إن كنتم صابقين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 ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يقني مولا عن شيء شيئا ولا ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهن يظلي في البطوم تغلي الحميم خذوه فاحسدوه إلى سراء الجحيم ثم صفوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم إن هذا ما كنتم به سمترون إن المتقين في مقام أمين في جناس وعروب يلبسون من سندس وإستبرق المتقابين كذلك وجوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاتحة بالآمين لا يدوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ورقاهم عذاب الجحيم رَبَّنَا مِنَ الرَّدِّ كَذَا بِهِ وَالْقَوْلُ الْعَظِيمِ فَإِنَّمَا يَسْتَهْزِئُونَ بِأَن لَّمْ يُبعَثُوا وَلَن يَسْتَطِيعُوا سَبِيلًا رَّبِّ